بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّابَأُ على الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن, ولكن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 فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدل الذين يرثون الارض من بعد اجل يا ان لو نشاء اغصبناهم بذنوبهم على قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون بِْكَالقُرانَ قُصلَكَ منِن أَبائِهَا وَلَ قَدعَتهُم أُسُلُهُم بِالْبَّناتِ فَمَا كَوا فمَا كانَوا, كانوا لُؤمنوا بِمَا كَذَّبُ مِ قَب كَذَلكَ يَقُمَر الله عَ قُل مِن وَمَا وَجَدنا لَكتَرِهِ بِ أَحْدِهُ وَإِ وَإِذْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَطَغَوْا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ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 يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا, قالوا إن لنا لأجر من كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن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 لَوقَططِعَ أيذَثُم وَجُلَكُم من خِلَافِ ثمَُّ لَ صَلِّبَكُم جمَعين قالوا إ إِلَ رَبّنَ قَلِبُون وَماَا جَطِم مِ إِلاا أَن آممَد بِآياتاتِ رَبِّنَا لََّ جَون ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم اياك نعبد ولك نصلي قدمت لكم هذه التلاوه دا. من شبكه ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.ملامح.دققنا عذابك الجده بالكفر ملحق